بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اتالوا على الناس يستغفرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون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 جار لثيس الدين وما ادرى كما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين ينكذبون بيوم الد وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَبٍ أَثِيمٍ إِذَا تُثْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَذْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كِتَابًا أَبْرَارٌ فِي عِلِّيِّنَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيٌّ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي عِلِّيٍّ على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيث مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون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 وَإِذًا قَلْبُهُمْ إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُهُمْ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّون وَمَا 114. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 115. على الأرائك ينظون 116. هل توب الكفار ما كانوا يصالون